الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ما أنت وخميسة تاريخ الإسلام في رأيتها يكون أفربقل يا فرطان بشي سديدات لحذي شعبان مع نوبلان سنين إنا نبه اللونه قسيدتي علي بن حسين بن علي بن طالب المعروف بزين العابدين او كيو رفعه قبره ايه شدهيسه ايه زوده era no billo no markha risaalada kullay magac u goori ah inta aad gaadhiyowli miyelin magac u gooniyo markha sax weeyaan loo yaqaano miyelin wuxuu ku aan baxay oo kaliya uu risaaladu waxay ku aan baxdo qasiratu leysal qarin balayra inta asanoo iyo qani marka qasiyadu waxay ka kooban tahay afar tan iyo toddobaad madama oo waqtigiina noo dhow yahay anigu galay macafa sah waana jalisay marka inaa rasooladu guruusii jumada qadi ila hayra insha Allah subhanahu wa ta'ala wuxu ruuxa tuna mi doona marka intaan marka risaalada gudagaalina shaaxan ama aalim kan iman kale zinul aabidin tarjumadii soo kooban iyo taariikhdiis way qofka daalibka waa muhiim tarjumada inu wax ملي عيسى وحال إلاها علي بن حسين بن علي بن أبي طالب بل إلاها بن عبد المطالب بن هاشين بن عبد المناف ومن آل بيت النبينا عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بان أبوءه ويو كيسي حسين بان قلي كو يليس أبو الحسين بابا لإلاها يسير اللفت يسه أبو الحسن والله يقال نعم أبو محمد نوال إلى أبو عبد الله نوال إلى أنت والسلم والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء والكتر المهم رحيمه الله تعالى في هذه الإسلام الذي لديه تربية حيث وإذا اسكفها لسيا مرقل مع نهينا وملكة النساء أولي دمرقه وحوطنا شيء إمامك رحيمه الله تعالى صدع الإمام الذهبي في كتاب الإسراء علامة مبالاقه كسوة قوريه صدر يسيده في جنة من نبقه مرخي ولو غيري ظنن غيري مرخا وغيري مرخا وعملعون بطط ماهو ماهو نبقه صدر يسيده يحييي لكن ماهو نبقه وعملعه الشيخ الإربلي كتاب صلى الله يقول كشف الغيمنا يسو و خويري مرخا سحوا و يا و خوي قشاي و فافا هييو مال الخميس ما انت مالخان بلونوا مال ما تاخو الخميس بلون سوا ما اوجو يسقغرتي مال الخميس ا و اللهم استعان مال الخميس و يا مرخا و خوي يري مال الخميس و بيش شعبان نايت هايشن sidra oo sanad ku aheeyay 1983 Ali ibn Abi Talib maamul ku xilaafada haysta baahayd insa qoonu Ali ibn Abi Talib oo ugu oran qibaanid dib-u-sodsiisa laba salaay ka dibantahay ayuuna markaas waxa weeyaa dhashay Ilaahay ka raaxayuu Allahu Ta'ala Suhayhudiisa waxa الحسين بن علي بن عبي طالب اكملها ادمرو حوقاتي فضل قيسة الامام الزهري با اقوال بلن قولوها اقواش الامام الزهري وحاكمل انوه الامام خاسر رحمه الله تعالى ما رأيت قراشيا افضلا من علي بن الحسين وليقى ما رأى ارغمين لها قراش هذا وكفا لبن علي بن حسين ما رأيت قراشيا أفضل من علي بن الحسين بوير ما حسنا الله هي الإمام الزهري محدث كاويم رحيم الله تعالى وكذلك السورة وحكسه لما كان أكثر مجالسة ما علي بن الحسين وما رأيت أحدا كان أفضها منه ولكنه كان قليل الحديث زهري بويري ما كان أكثر مجالسة من علي بن الحسين وعليم الحسين إن ضران ضغن فريسا ملو لفديه وما رأيتم أنا أربو إلى أحداً غفو أفهم منه كفق بضن وكفهم بضن كان وحوا هابو إلى قرير الحديث من الحديث يسوي ريحي الحديثة آياده ومصير أربوه أغواش وقم كله وحي سأقولون إياه إنت حقب بضن عرقي وحقب به أغواش سأقول إنت يا ذهبي في سير علام النمراء وحكاس منزوري إلي لم أدرك ما سوها للبن من أهل البيت أهل البيت المبقى صلى الله عليه وسلم أفضل وحكف اللبن برئي من عليم الحسين انت هم ربما سوقع له انكفر اللبن وانا عربه نقول لأولنزي لمرقى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يا أبي زيد بن أسلم باوحكو ورئي آبا زيد بن أسلم با ما رأيت فيهم مثل عليم الحسين أهل البيت كمانا عربو عليم الحسين وقاله اللهم استعوا عليه طلاب حقا بالغه اهم الطلبه السني الاسانيدنا صومال يقول ان الرقم هو الصح علم الحديث مدخل للدوق على صراحه لما ذكري سنه راجحان سنه تاسع الاسانيد هو صحيح سنه ما لكن اقوال باجرت او البخاري وامام بوكر علي بن عبد الله المديري يو يخبر مخيب ابو زكريا البغدادي يو اقوال با تجي كملها حضره وحي قبل مرخا سحوا يا قايمه قيبه كلس ابو بكر قول قيصر ابو بكر هو شيبه وحو قوام الصح الاساليت والسنه كوثور الزغر او كوريها عن علي بن حسين وزنه العابدين ال ابيه ابيه وحسينه علي بن لو يطالبوا الصح الاساليت وكاسي اللهم استعانوا عليه الصلاة والصحف الأساريه وكاسو لي يا مرخا نلعك لمرخا سبحانه وياً إمام كاريم رجل الله كبق تبارق وتعالى آدني عفسي بيسواتكي إمامك رحيمه الله تعالى للي إذا عمي النوح لما سأل الله وحسنك ليا مسألة عجيبة وحوالي قريبا قب تيمان قريبا وحكوالي حجريبا لعليم عليم علي علي علي حسين زين العابدين ونسجوا سرايا وتكريي دولت بالو غيري رسول الله الانار رسول قلاه الى الكيسيو ضبكهس الى البلو غيري ملي هيس قر فمار فراسه حتى طفئ مدحيس قر مله سو قاد الى البختي دونك سو سجد سرا برخصا لو يري ما مرخص هو يعني اعد كو... معاد سو توسي ويدي ووري الهتي علها النار والاخرى وخايغه مشغول سيم وييري ما تي اخره نهار فديونكه وخايغه مشغول سيم وييري ان خسوص طبعا في اخره وحان كمشغول سناغ ولسام الها وغان منقليها اوغان منقللها ما تي اخره انيوم الذهب وفي سلاله اعلان المباراه سوغور ليا ابي سليمان نكليرا و خو اذا قام الى الصلاه اخذته رجده أقلق أحبا قمانت رأيكو إلي إيا ولول مرخو صلاةك أو إستاغو فقيل الله وحالقو إلي مرخا سحويا ورمحان مرخا سلام كونا عرق لحيوك ونعي وحوم يتذرونا بين يدي من أقوم ومن أناجي أن ما قلنا إستاغو إلي عدة أمو إستاغيو إيا عدة أن نفق اليهرط ما قلنا إستاغو إلي ذاهي ما سأقول إلي في سير علام اللوغالا الامام ابن كثير من البداية والنهاية مسلمة قصوة نغلية سورة إيمان الاسعجيبا بحال الصور نقول عمر يقص امر لاندنسى يقول لاندنسى بشر من فضل من الله حيدي. ومن الجال البخارية انو افض بقوله عالمانك تكنزرين زين العابدين كو ساعة. كوم رحضوا تكنزرين همينك ايمانك هفرلات النساء كوم قو تكنزرين ألف رضعوا تكنزرين إيمان الاسعجيبا إله كلمسي ولذلك زين العابدين معناه واددك إلهي عابد قروح ذو دين دوركو دين وهيين سمغرويس اللهم استعان في هذا التباس العابدين بالوخيه با وحيرا عجبك والله امام كان وحكميده صدق ليسا اي اعدوا بمه هذا الصدق السر ديول ولباه قصه عجبك وحكميده ابو نعمه في الحليه وصوصاري ذهبنا في السوق عالم لبراه وصوصاري نقلي لي ابي حمزه المقاصي المال ايو حصان نقلي ولي يوصل من انزلي اسنامتي شنو موغي و حصاني ديجا هادوك و خديجه مهارات دا كنت دغدلهايه اسي قريعه باو قالان او قالين جريو ما صافي كيرتو موسي ما انت انا نوصل من انزلي دوك نمر فما سولوا كون ايي اوا بمر من جريو ما خاد اخاصام باكو تلاقا سير وانا اخلق اصبحتنا اياه عجيب ايه ان ارغا خلاسك اسماش وقالتنا ايا صدقتي سي عجيب ولذلك او حبا اعيساينو هلين كنتو اللب حصلة بس انا داتو اغا انا ضاكب صاكيرتها ارغا انجلو سي سينجلي برغا سي وحب انجلو ان الصدقة في سواد الليل تطفئ غضا والربي ونجلو ان الصدقة في سواد الليل تطفئ غضا والربي ونجلو وحبه جنيه مرخي الصلاة قاله همين كنمجد بيسال الصلاة قيسا حيب الله مرخي صحوه يا الرحمن كعرضي سيكا بختين الإمام محمد نسحاق <تصفيق> صاحب المغازي وصير إمام كاسي الله تعالى وحصوه النغلي أن أن نسوقه الكتاب كيسا المغازي مختصر كيسا من نسوقه يعني وطاريخ المهشام وصيرة المهشام وحي مختصر خط هيتاء صاحب الإمام من محاول إصحاق تأفز المغازي المختصر خطايا تنبه شابه كله لسواقه رسله غالبك من محاول إصحاق الحوية لمرقعه كان الناس من أهل المدينة تلك المدينة وحياها ينبهوا لي يعيشون كوين لا يدرون منقروا من أين كان معاشهم من رسوله حقابا كتبه حقابا لك كان مقروا إياه فلما مات علي بن حسين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل وحلوه وخي حبيبكي لو كان يجري ابو نعيمه في الحليه سو صاريه اللهم استعوا عليه تكلان عجيب هو امرقه وخصوصا لما مره نك لو يقانى شيبهتا بين نعامه ووي لما كو دغسيه حسين زين العابدين وجدوه وحي هلان غوريا يعول 100 بيت بوقل قريس انه او بوقل قريس او حسين جليل اه ولذلك اقار وحلقا شيغي مساكنتي كملها وحيراه ما فقدنا سبقه الصرم حتى توفي علي بن حسين بينا سبقه سرقه سر ما ناوه الى الامام القلوصري امام فقيه واساسه كذلك عجيب امره مانده وحاله ويدسي ابو حازم المدني سو نقليه مرغس و ويان waxaa la weydiiyow Abbakari iyo Umar meeladooda ka warbayeey kaan minzila ay Bakr iyo Umar balaguunidi mar Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam qosoka aktiisa meeladay kula hayay waa meeladay kale mar qasoo qabriga Nabiga sallallaahu alayhi wasallam farta ku fiiqo u xuri diimadilaatiima minhu asaa faaada minzila ay kaas way yihimwi inuu igara wiisoma م فقيرا كميدا امام خدا عباده بدن ااد و حين بدن ااد مرتاس خوي و و اها مرقا اي سو نقلي دعيين سو خاكميدا و خديي جيرن مركو سبيوسن ياهيو عوبيدا و خديي جيرن عوبيدا د فنائيكا مسكينو كا د يا اللهم استعن إلهي وضع رضا بكسو إياه مسكين كاله ويأيه أدوسك بان لقيه وعينا طاوس منه كيسام اليماني محدث كاوين تابعك وليقى الدعاء سان خمغل ويدو على وليقى كمان الدعاء سان كرباي وبعض إلا هذيك إلا يوجد فيه وعينا سان خطوا برطي بلان مرحل كرباي وبعضي مدوغلما وحده تنين ويدوك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك سائلك بفنائك انتم لي توى ان شاء الله مستعان عليه كل عام ا ايمانك الله تعالى وحكميده الذي يس الله ملاته كل الى نفسي فاعجز عنها راى ما قضى عليه صاروا مبارك عايدسون كل واحد ولا تكل الى المخلوقين مخلوقات نهايه صاروا فيضيعون اي يضيعان او يضيعان بنيانا الكوهددو ان او نهضو املايا ان او وحقوق املايا بيهرقا ايك ايك ايك بل كوهدو ايكان اللهم استعان وعليه جميعنا سفادي سو حكمي داهاي قاب يردوني اهانيك بمرخة سحة اوليك دي سنتيني بدا ماهوكتا امامات اييو ايو حرين جري مرخة مرخة امامات او حرين جري حقا نصي له لسو دينتيني مون سلا نو حغاو سو دنجله مرق حساب برخيراو حغا سو دمبو سي دنجله مرق فايغا دمر لاو دفين حجا ساس واغو جيره مرق ياع عبدين عنا وضع وليي ساس سو سوي الله مستعن عليه طولا وايه ا تواضع نو له بو توابع بدنا مدينه ايو ابن جيره اسغا اوس مدينه ايو فو از اوحس عندي لي سوا بقشي سفقوشا ولذلك المرقب بقشي إلي يوينه هين بقلبه هايسون جلي وفوراقه المرقب بقشي افوشي هين اليو وضلي دادتكو لما سعصان لاحا ايبان لاي اي اي وحيا لاي سمجي قطو اردنا كمون انا نافذ لي وكي يستاقد لي لعنتي نافي انخده ناوسكنا بهاكد لي حضره هو يستاقد لي وكان انا نافذ لي حضره هو يستاقد لي الى قف قصة وكي اللهم اسطعان وعليه كلها اه ادنوا طلقات الله تعالى طلقات فربنا ايو صفات فربنا نقولها امامك رحيمه الله تعالى مارنبا وحاد عظي حشام من عبد الملك لك لورنزيني باحجي انت انت عالت لورنزيني حشام من عبد الملك لها اين لا سعرق kadiro waxa dhacday Zein Cabidin baasna xatoobiy dabti waxay aad ugu soo hanqal taageen oo Zein Cabidin markaasi ay ku soo wayjiclaayno qof waliba inuu salaamo u tago isudeyin deyn mar ka heshan baa waxuu yiri wa ay mahshan baa markaasi waxa way waxa lagu yiri wa ay qofka sidoo loo kalaameeyay sidoo loo wanaajiyay loo shirkineeyo garmaynu اللهم استعادوا من فرص الله نجلي سعرضوا الطبقات بين ليهين طبقات الكبار وطبقات جاهلين توليين طبقات اللباطنا وطبقات أمويين للوديقاني وطبقة الأولى مرخة أمويين طبقات الصحابة عباسين توليين طبقات محانا هاسراضي وطبقات أندلسيين توليه طبقات تأسي ليهين مرخا مرخة أمويين تطبق لي بوهد يسيبها فرزقنا نم عجيب وشعرق عجيب وأنا ومرخة مرخة سأبو حسين يريم إن كان هشام لا يعرفه فأنا أعرفه هشام أدونا قرانيا فأنا قرانيا والدنيا كلها تعرفه الدنيا لو قرانيا سأهشام بوه يا نبوي هذا عليم بحسين بولا رضي الله عنه وعنمه وعن ذدهبه قابل يقولون تقيم مرخة فرزق نكلا رضيه سأعرقه وحسين يريم هذا الذي تعرف البضها أته والبيت يعرفه والحل والحرب حربك يا حضن انك يا مغول هذا ابن الخير عباد الله كلهم هذا التقي النقي طاهر العلم هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله يا بجد وبجدة انبياء الله قد خطبوا اول ما خطوا ويرام بيد الله فليس قولك من هذا بضائر العرب تعرف من أنكرت والعجم وحيلي من انكر والعجم وحيري قولك كحدث صار بدوي يقول اضواطك تقبلوا عربي عجم ويغون يا حد بانك فليس قولك من من هذا بضائر العرب تعرف تعرف من انكر والعجم قلتا يديه غياثا عما نفعهما يستوي كفاني ولا يعروهما عدم سهل, سهل الخليقة لا تخشى بوادره يزينه إثناني حصنه خلقه وشيمه سفادة يوحى ونهدنا يروي المرخص حويا اللهم سعانا أخلاقه ونهسم ما قال الله قطل إلا في تشهده لولا التشهد كان لواءهن عم أتئياتهم عليها لا إلهي الله صلى الله عليه ولجيب اني حرق الله وحلق بقليبا كواسياسه يغد حتى اذا تخي عبد لهينا علكي سو وخصنوا له نعام الله لما ارتديت ما قال الله قط إلا في تشهده لو لا تشهدوا لكان لوا ان امر ان البريه بالاحصار فانقشعت عنها الغياجيب والابلاق والعدم اذا رات قريش قال قائلها الى مكارم بهذا ينتهي الكرم يغضي حياءه ويغضي من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم بكفه خيزوران ريحه عبق خيزورانك وهذا اسك القصوى اسك القضي خيزورانك كيت الصوت دلع سنه خيزو بكفه خيزوران وريحه عبق من كفه أروع في عرنيه شمم مستقط من غسول الله نبعثه ضامد مغارسه والخيم والشيء قولنا عن عسلتنا إمامكم حيث يقولون أنكم ولا سوخراف سيها لكن قولك الراجحة وحوظون أنكم مرخوا سحويا سياسيا يا أفر هجرنا للمرخوا هذا عمرو سنعوها كنتنيا لح قولك صوير حبدا لك ولا سوخراف سيها هذا المهم فدوك جوي جدلا ديننا جوي جوا بحر بسيط ويا بحر بسيط ويا رساله هي حيوان وحكان انه مره سحا ويا اقراني بي مره اسق بخلي اسمه وجه اللهم استعان وقل قاضنا والولي ترى قرق حيسلنا سفيان الله قال ان شاء الله دي لا بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام زين العابدين رحمه الله تعالى ليس الغريب غريب الشعب واليمني إن الغريب غريب اللحظ والكفني صريم غريب الغريب أليك له حق لغربته على المقيمين في الأوضان والسكن لا تم حرما غريبا حال غور انبته الدهر يا نحرخ بذل والمحن صفر بعيد از الذل يوبى لقني وقوتي ضعفت والموت يا ولبعض يا ذنب لست أعلمها الله يعلمها في السر والحلني ولبعض ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تمديت في ذنبي ويسطرني ساعات ايام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن ساعات الذي اغلق الباب مشهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني يا زلة كتبت في غفلة في غفلة دعني أنوح نفسي وأندبها واضع الدهر بالتذكير وانحزني دعنك أعذل لي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بكم تتعذرني دعني أصوح الدم عن انقطاعا لها فهل عبرت منها تخلصني تخلصني الحور الشيخ رحمه الله تعالى ليس الغريب منك غريبك مركز حوى انسكاء غريبك ما أهبك لغريب الشام شام مركز حوى انغريب كذا إيا واليمن إيا من إن الغريب قفك غريبك وغريب اللحدي لحوتك إيا إيلك غريب يَا وَالكَفَنِ كَفَنَكَ بُلُوتُلْمَا مَيَا هُتَا الْغَرِيب وَمِنْكَ مِيلُ أُنُ أُدَلَنْ جُوجَا أَمُدَدُ أُنُ لَا دَلَنْ لَا جُوجَا بُلَدْكِ سِي يَقَوْمْكِ سِي يَتُونْكِ يَا دَدْكِ سِي أُدَنْ كَمَنْ قَنْ بَغْرِيبْ لُيَقَانَا با غريب لو يقعنا طيب هذا ما اللحد نوائل كاسوهيان الكفن نديو كفنك يطرق على سدو الضوبيع العدوهيان هذا الشيخ وحيي لطفك غريبك غريب أماها كشام اي يمن غريبك كأماها لا شيء قريب وقصف ايلك قريبك كوا يكفنك اي وح وهيليا ونجري ايلكيساس حق من غبي حق من غبي حق هور غبي افكار بنانان لا سوضوي اي هلكه كجرا ظلمات بعضها فوق بعض كاويان قريب كابوليهي هذا هو حيث يدين الشاق المحوي لغريب الشام واليمن وضماله يفرد بنيهين اليمن هي الشام كريب المحوص وقعتي حيث نبقى كل جلسة أولا محابقة تعدية وحاوية عالمك ورأي قرأي شايد وغيان ورأي البيت النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو رأي قرأي شايد وحيث منزل أن نبص فربي لهايين وقتها مركيا يتحي مركيا حقاها يمن بوصف للدرين وعيوتك للدرين وقت دلال كي من بي الشام بيته للدرين هو كإلهي اللي بدأ الرحلة والقرآن كان كتل مع رحلة الشتاء والصيف هذا هو مرقها سحوية وحولاية رأي قرأ يشاهد مرقها سحوية ننقر كي من مكة دلال كي من مرقها الشام كاسي غريل معها ننقر الالهو حقريبا kaas mar kha kaliyi ilka jooga ee halka ku cidlaystay ee marcada mar kha halka lagu duudubay kaasa qaliib uu leeyahay min ka mar kha subax iyo ma kanjuu kay min waqtiya xaraaga u soo doontay yadan mar kha subax wayan mara kaasa qariib ma ahay qariib hal aan mar kha subax wayan qofka ku ma qariibubay mar kha subax wayan lixudka wolidaanka um musafira odantii si gudanaya dadadeena iskaga safrayo meeshan sidii araga quraishadba ay inta shameeyna dadan odantooda ugu dhamaysan ay waddankooda ugu noqonayeen warihii الله nuxalihi salatu wassalam fi sahih al-bukhari min hadithi abdullah ibn umar radiyallahu anhu wa arbaah wa hadith abdullah ibn umar akhad rasulullah كأنك غريب أو عابر السبيل وحاذا تأدو يلقف مسافر أو كراء أما مرقى وبكة اللاضية ولهذا أبا عبد الله بن عمر وعليه جري واقيدا بيه إذا أنصيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المصاع وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وعليه جري مرقى قلويسته هاي اسبه سلام بكوا أبريسان يبروا قلم هالمرقى أبريستان قلبتوا سلام برحمة إنت العافة القبتنا السيساء قالوا وإنت رح أنوصا إنت المرقى على قيمانه وإنت المرقى سحوهي اللهم السعان كفى إيديسا مرشاعة الإمام مرقى صلحاك وعبد الله الذي ساببوده للمسير على سيحينه غيرك وحي waxay وحي صوت صائرين لم يقعون عليه الصلاة والسلام اغتنب خمسا قبل خمسا لأنك ينكوضي عن شان, شان كفى إيديسا شبابك قبل هرمك وكفى إيديسا مرقى سقنير لما لا أنت أنقى إنت, انقى انت انقى وصحتك قبل سقبك عافنا القوكا أنك فأيدي سأنته لحنوصا وغناءك قبل مرقى فغرك وحاك فأيدي ستا مرقى غني ملاذا أنتون فغرك ودعين قبل شغلك وحاك فأيدي ستا جانس لأي فرصادا أنتون مشغولونك ودعين. وحياتك قبل موتك نرشى أنك فأيدي سقيل أنتونك حديث عبدالله من عباس في سيحين النبي وحكسوا عليه الصلاة والسلام لهم نعمتان مقبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لو نعمت تطير بذن كذلك يجب أن يكون دقيهم وكما فائده سعى وأن نعمتها الصحة والمرقى سحويا وفيما تطبك إيه والفراغ جانس كويان حدرى المرقى اللهم السعان غريب كطبس وكاسه سعى أقب كلها يا ليس الغريب لا مرقس وحو ليس في حوية غريب قف مرقس وحو يا غريب كان غريب الشامي واليمني شام يه يمن مرقس وحو يا غريب قف قريبك وا ان وحو الله مستحن ان الغريب قف غريبك وغريب اللحدي نحدك قف كليكك اي عدلك وا يوال كفني كفكا هل كان وحود عمل عملك كليا قرقاعيا وحكله او قرقاعيا ما نبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم هو يرد مرقه قفله بني ادم كما مرق دويتو وخراعي صدخ ما خراعي يتبعوه اهله وماله وهو عمله خراعي اهل في سي مالكي سييو عملكي سي, عمل سي فيرجع اثنان ويبقى واحد ولو يبقى نقن ويسون نقريا مثلوا باقي وهو هريا وخاصو نقن يرجعوا وماله ذا في سي يトルكي سي خوليه ويسون نقريا يا مالكي عاد لا دا لون انا نايه كوب لو ويبقى عمله عمله سكليا با باقي نقونه يا مركه هذا عملك او باهيد كو اه ان كان المرخص حويه سيئه عملك او هذو سيئه ان نقود فويلك الى الله كو غداو هذو عملك او صالح نقودنا فهنيئ لك اللهم استعوا عليه ثنا ان الغريبه افتقريك ايه مرخها سحاوه ايه ان اللهم استعان مسافرك ايه ودن كيسي ايه وكيسي له ريساق حق محبه او لقربتي غر وحنا حقوه ايه على المقيمين ذكر ان كله في الاوطان والضمضة ايه والسكر قريه ايه خلقا شاكو حكو تلنام ايه بي ثاهر او تتمكو سمين ايه اووامحي بمعنى اذيها مرخها بيه لكا قشوم اذو هالكوه المجلته اذو احكو إذًا مرتبطوا بإلههم مجده إلهنا دهدل مرخا سبحانه وياه غالي غلين ويداي ده على كل مي لكن وحقله هي الطف يسو ودنكي سيي ماي ريلتيسي كاتغاي ري. ميلكلو سافر حق وحله هي ان مرتقديو ان وحلسيو ان مرخا سبحانه وياه سفيخ من كان يملو بالله واليوم الاخر فليكرن ضيفه وفق إلهي تبارك وتعالى هي مرخا سبحانه مالك قيامته الغمينه يا martiisa heena jiyo saadbartay martigali ayuleeyahay xukuma soomino oo hawga qiyaas qaadan insan oo kale way kala dugantahay uuleeyahay allahum mustaan wax isku dhaw ma aha bukuleeyahay markaa allahum mustaahu alayhi saadartay murka qareeb ba murka ma maqalay madam u xunay la siinayo wuxu abbay la siinayo meeshu seexanay la siinayo oo hoygi la siinayo oo lamtii galleeyo oo dadaw martu u yahay oo waliba sana xaq u leeyahay oo waajib u leeyahay qofkaasi wax murkaas xawweeyaa qareeb nimaaba la gumatilnaami karo weeyaan allahumma sta'an inal ghoriba qof لغوح أصرنا ذي حق حق أصرنا ذي وأن لغربته غريل من سبحانه اللهم استعان دلتين على المقيمين دك الميشة كلك بكل في الأوضان وضمضى يوسكني قل إياها مركها لا تنهرن ليوهد وقول غريبا غريب أه ومركها سبحانه يعني مسافرة حال غربته حال غريبك أيهاي محاي له الدهر واخته ينهره قلقوله بالذل ذل هي والمحن محن يشدو خلون يا مرخه ضفتك مسكينك يا غريبك هقلقور هعنانن هقرقنين الهو خوري مرخه سبحا وهي لما والد مرت لاغندي فلا, فلا تقول له ما افهم ورات نهر هما مرخه اله المسكينكم القور ومسائل فلات نهر والله عنانته qoladebo noogolam shariicada islaamku waa yaa waqtiga guulguulayo kulayahay yaacna sidii kale u dhibaateesay yahay sidii kale u rafaasay yahay sidii kale mihnad iyo shidii imtixaan u haysaan imtixaan baad ahayse qurbada ku taagan hadaada ka faydeen oo marka wuxu qabanayoo waxa qurbada oo la ku sii balaarinay iska daab u marka oo bil iyo qawlan maysuran hada marxa fad كولا هذا الحديث مرقس هو يا واحد كلمه اودو قوبان كيري لان الكلمه طيبه هي صدقه كلمه طيبه ومن افضل الصدقات بكمتها هي مرقس هذا الحسن اون كلولين وعاديه كولا هذا المرقه هو نجي وايو مرقس هو يا سفرك او كدله لفتيسا قف مسافرقه ايا با ديبان سوما سفرك كدله لفتيسا با عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث أبو هريرة رسولكم عليه الصلاة والسلام يعني مرقى الصفر قدعة من العذاب صفر قواب قيم عذاب كامل الله يستعان فإذا قضي أحدكم نهبته مثل مرقو نهبته بنته سمسك مرقوبته فليعزل إلى أهله ليركي سهوسه ودقده ورسولكم عليه صلى الله عليه وسلم وليالك حديث رسولكم حكو الدري مثل وحود دي ليا عبتانك يعورتانك يعرفاته ووام حصلي وحلي وحب يسوكو دي ليا خرب غرياقه جوتو ومحافظ ديننا جوتو صادو خادايسو يا صادو خونسو يا صادو مرخ خر خيسرايسو ولا عبديسو ما قريسد مرخ المسافر قتahay اللهم صل عليه وسلم هذا ما يقوليه مرخ سبحا وهي لا تنهرنا هق نقول و واخا ka sheegin oo hadibin qariiban misafira hala gurbati hala duqriibti yahay xayla dahro waqtihi waqti waqti wax ma samaynayo laakin خالق الدهر ويمعد المحنظة إياه في الشدرة إياه كردرة إياه قدر إساء الدهر لكن عادة الشعراء عادة الشعراء بجرت وحيكدوا لألطاء وكسوا عطاءهم إن مرخى اللوته لي النوائب تأي يمحنك إلى الدهر اللهم استعاوه عليه التبهى واتاسوا إياه مرخى عادة الشعراء بوكسوا عطاء إمانك رحيمه الله تعالى إعاليم كان نور سالذي سعيننا لا تنهر النأحا قول قولي وهو أحبا مرخى هدبن غريبا للمسافرة حال غربته حال الله غريب مسافر قيهاي الدهر وفته ينهره سوى قول قولي بالذل ذل إيه والمحن إيه المحنط إيه الشدو إيه قباطه سوى قولي سفري سفر قيهايه مرخى البيت كيقالي سيني السفريبا لهاي هذا يكل بيتك ووجبه يا صفري بادها يا مرتي بيتك هذا يا لكن مرخة لا يسأل معنا يسوه صفري أنا صفري بادها يسأل بعيد واملاء الفكر وزادي صحيحة ووطن لن يبلغني من قارسين يماها وقوتي أود إذن ضعف الله يضعي فتي والموت قائد إذن يطلبني ويرها يدين يا رب ملك الموت كينا ويرها يدين يا, يا, يا الله أكبر ibraye aysha qurayhi wala taala macnaa guuj safar qortan galay wa mid aan qeerbuuleeyahayn aakhiraan si socdaa qolo halka saxayda watan wa mid aan gaarsiinno ma hayso saxay awoodna maday awooded way dacayishtay malakul maut cinowd hadina yaa macnaa seen yeel abuuleeyahay malakul maut cin maala hortaga ilaahi maala hortaga ma han hayso ayo إلا انسى هاي با لوبا هاي حاي آخر واحد لوبا هاي حاي واحد الله ارتباع لوبا هاي حاي اللهم استعاوه عليه تخلان نلو ورنزلي حسن من العمير الشلازي اياه وحوري سلافر حالوهيري با يضع مركا افر نهبات هاي جوقان افر باب وحوري فهذا ملك الموت ينهب روحه سلافر ملك الموت كبا كمعه نفتي سيب بوبيا وكقدية مرخا وهؤلاء الورثة ينهبون الماله ورصاله يضطه كتلين حوله سيب مرخا بوبيا وهذا الدودو دي حرقا لينهب جسمه جركس بوبيا في القبر تضرية الحديث مرخا وهؤلاء القصماء kuwa marxaalada doodeyana waa dadsha dibka ku samaysay ka dulmiday ka ceyday ka qaladaftay ka wax ka sheelteen kaadu xil aan u tirsay uma ka xaqiisi xoriis xalbadu u cuntay yaa allahum sakhadaj usay marxaas waxaa weeyaan xabsiyeeda geysi suu soo doob marxaas waxaa weeyaan kuwaasna yanhabuna amaluhu amalkiisa boobayaan wa ya nabii sallallahu alayhi wasallam fi رضي الله عنه وعرضاه رسولك حول حديث ياس أتدلون من المفلس من كعيطا عدوية مقرر اسم رسولك صلى الله عليه وسلم سحابه ما نقوله وحرم المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع واقف أن درهم يدينا لأعلابنا له سمبه دعين رسولك صلى الله عليه وسلم حولي سامها إن المفلس من يأتي من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد هذا وقدف هذا وأكل المال هذا وصفك الدم هذا والضرب هذا وقضق يامر لمن ضر الصلاة إيهيه الصام إيهيه ربما لكن كم عائي كم قشفي كم حريسي وحفظ رقعي كم ريك يسيب الداري كم قرعي يا فيوضى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حسناتي سيحة وكي سارحة لقيمني كان قيمتها صالة سين كان قيمتها صالة سين فإن يلد حسناته حسناتي سعادق رمضان قبل ان يقضى ما عليه انت امر خاصه وياه لا غدي و خي ذنبه دشيسا و خي ذنب الخطاياهم يي كاسكوديه ذنبه و لا ثم فضول عليه سبب سن لا ثم فضول في النار نعوذ بالله نار ما لو توفي الله اكبر مرخا و حويا و اين المرخا رتايده اه اد لا صوت مرخا ابو هريره ابو رادس حوي radiyallahu anhu arda ayo iyo maalku diban iyo sagraaka ruuxanu sanay aad oo ay markaas lagu raaduro muxa ka weesineey markaas waxu wuxuu jiraa wax ay go'i sinaya safar kaan galay qeyrdiisa iyo xaqsaayda wata yarideed waabudayna maxamud oo adiga maxamud markaa saxaabadii sida uu ooya oo markaa xawayaan ka ooyaadanta iyada oo markaa xawayaan safar kaan galaya dheer وهذا رق إلهي جنده يقول بشاهده يبا كأوية إننا قرى محاضم رئيسا مرقا أو بكر الصديق رضي الله عنه و أرضاه أيها وحوري هادان لبضى اللقوط مرنا عن جند الله قرى مرنا عن جند الله لا. عقابة لأكاية من نقم الله هذا هو اللقوط يقول جنده إلهي لبضى اللقوط اللقوط ابو بكر وسيد الباق لسيد البابا انه كغاليه ناي ماادو go bisoore salallahu alayhi wasallam ka fi sahih al-bukhari ba sidareen mahamuleen walaa wallahu alfur la wa meel aad iyaan u liidata وين بيلي يجري والمرقص فحوى يكون بيلي يجري ايوب السخطياني مرقوه مرق هذاك صلى الله عليه وسلم هذا القاضي حديثك بويل من اسو سيدين يجري ايمانك سدحيه والله تعالى هو يجري لا مركا سهياده فيري محل ولاته وحا ولاته بل فيري يُحير المرخى سفري اني اسفر خيب بعيدا ما من اضيف وزادي صغيره وتر لا يبلغني لم لن يبلغني من الجارسين يما وقوتي اني اوددن ضعفات وضعيفتي والموت جارنا يطلبني ومن القادن يوه ملك الموت اي اي دبا سقد سواله عزرايل بيلاها اوصح حكم الجنان سيد العلمان المكثير وصنق لي في البداية والنهاية اللهم استعان وإسرائيليات يوحيى لها صنع وحدين تهيسلام كميرا معها ولي نتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم بله يدوارق وتعالى ملكا قيري للهاتف الله, الله وكير صي ومبايد وعفصا ومبله يدوارق وتعالى انتعام بله كمك عالي ولي وحيس منذبه لبقاء الذنوب ذنوب ربنا oh haday intan ogahay mooyane in kala farabadan ba jirta la soo ana aan ahayn a'lamaha midu allahu ilaahi wa ya'lamuha ook fi sirri wa hal qalasati ook wal alani wa had mujass mujassat ah gureeyahay duruufro badan ayaan galay muureeyahay bayba farabadan ba baaqiya in farabadan oranigu waxaan ogaheyna uu jiro in badan wana marka إلهينا وحي الله سليسيه وصلاةك يوحي مرقى سحوهي أن لم يجيب إلهي توارك وتعالى وأقعي ولهذا بمرقى سحوهي النبي لدعوه إنكي سوحكم ذهو عليه الصلاة والسلام كدعي سنجلي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلو به من لي أنت المقدم وأنت المؤخر إلهيو dambigeeyga wixii hore in soo galay iyo waxaan عليه السلام <سؤال> labadaba idimda waxaanu xulaysub salaamu alayhi wa salaatu wa salaamu wa taqaddama minna bik wama ta akhra wa yutimma ni'matoo alayka dambigeysi hore iyo kiisi dambada la dhaafay weeyaan marka raadama marka xawriya nabiga kalee salaatu wa salaam dhul إلهي نتوارك وتعالى يعلم ما تغفر سدور يعلم خائنة الأعيم أي وحي خائنة الجمسة أي وإلهي أوكيهي تبارك وتعالى ألم يعلم أن الله يعلم السرغهم ونجوههم وأن الله علام الغيوب مين أغين إلهي تبارك وتعالى وحي خرصان هي مُرصى وحي فقودة هي سرغة إلهي أوكيهي وحقي كان أوكيهي يعلم السرغ وأقفى وهو مركة سلطة يوحا كسي قرصام وسلطة وهو مركة هو صليس وشيغو وحويا نجوانا ويوحا كسي قرصاما وكسي هو سيائيو ووحا مركة سحويا فقا أنه مقانويا مركة إلهي بأكتبارك wa habi ilaahallama qarsan karo ilaahi wa qalbi jira marka sidaa dartii ilaahi uso noqo oo toobad keen waxa ku qarsoon iyo waxa ku muuqdama in sadaa ilaahi baa ku astaray ilaahi ta'ala xawa ta'ala oo toobad keen wari wa hisu naadawiri baqaya baqayaat wa baqayaa dhunub dhunub marka subaweeyaan baaqiya oo hadhay oo wari aan marka subaweeyaan aan في السرق العالمي سرق إياه عرنكما يعني وحا مرقى مغضي وحا قرصامب إلهي ما تبارك وتعالى ما أحلم الله إلهي محاكب الضلقات بلن عني حقيقة حيث أمهلني مركز سكت إلهي وسوي تبارك وتعالى والحارقة تمديت أنكسي مرحقيقي في دمبي دمبي قيقة ويسرني إلهي نو يا تبارك وتعالى قل يا شيخ الاه بما حكبه القاضي بن سوارك وتعالى ومرخص حويا مرقي سوي الاهي اني ذنبي لا ذنبي يغنى قسمه حضي يا اترى ود وحلو يقان مرخص حويا الدوام على شيء والذي عليه بالاله شيء لو مدحتك او لا دائم والغايه لورقس خو ابو لوق والغايم والبلوغ فيه الغايه الناس غدبنيسان لقا غارو ايما قس خيليداه ادبه الهي مخا كان حداسه مخا كدلقات بدن الهي تبارق وتعالى ورؤوف الرحيم حليم ويا ديف كان انغلني اي ديباتسدان انغلني واهره الله لنيغا تخلوس ولو يعجل الله للناس الشرغ استعجالهم لقضي الامر هذو الالهو سو ددجلنها تبارك وتعالى امرت مركزيه مو فالشركه سي داك ود ددجسنها هذو الالهو ييلنها ارتو واهره الله لغا تخلوس ليها ولا غبغبيننها هذو الالهو لو توبت كانه تبارك وتعالى امني وروحت قصي الالهو توبت كان تبارك وتعالى الله توبوا توبوا الى الله يا النبي الرحميه الى الله اتوبت كان توبد عبد اه او دد اه الى الله اتوبت كان تبارك وتعالى الى الله اسو نقدا الى الله وحاويان سي ودنبي انه يغفر فايذا عصى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الانهار الى تبارك وتعالى وحيث كبعا في ذنوبتي اللي مرخى صحويا من يحوان تاسم يسين ويدخي لكم وحيث قلي جماعة تنجلوه من تحتها اهوصل الانخار وبيال الله أكبر ولذلك مرخى صحويا اي حديث القدس قليب نام التلمن في جميع صلصاري صحيحان وشي غلباني يغلقيني صحيحيانين إلهي تمرق وتعالى وحوري ابن آدم إذا آذبوا إنكما دعوتني ورجوتني وحديثة الاربعين قليب دم بيهو قريني innaka ma da'awta anta bi paris wa rajawta radjainis wa fatulaka wa ku dhafaya ala ma kana milka minil amal amalaka anta dooni ma hanqadabe wala ubaliuna bayr ma'iy ybn aadam min aadamu law dana qad haday ga'dha dhunubuka dhunubtadu anaana samaa samaa mugeedha haday ga'dha famastaghfirtu li dhanbi alafad wa yadiisatu fatulaka wa ku dhafaya wala ubali una bayr يا ابن آدم إلى آدم لو أتيتني بقراب الأرض قلوك مجي خطايا أو قفيانا لا أتيتك ثم لقيتنا لكلتي لا تسرق به شيئا أضوحبه إلا ولا جني لا أتيتك بقرابها مجي بانك ورائما مغفرة ورافتانا وحوري مرغا سحوي أما الله الله محا إلهي كدل قابل من وتعالى حيث عني حقيقة ويلى امر قصيد القادن اي حيث ان هل امر الى والحال قد تماديت بل لا دون او سننقله بل لو توبت كنا بل لو اسكرت الله اكبر حتى قال, تعالى قال, إيه قال, إيه قال الله تبارك وتعالى لا ايغا الا ايغا ان حتى إذا أخذه و لم يفلته إلهي قفت ظالمك ووسكا ووسكا ما أحلم الله إلهي المحاكة القاد بغم عني أحقيقك حيث أمهلني إلهي يسوه يتوارك وتعالى والحالة قد تمادهيته أنكسي مرحضي في ذنبي ذنبي ويسرني إلهي لو يسره يتوارك وتعالى ويسرني ويسر أيه بلو فيرسو أذيكو ذنبي بها خجرتا ذنبي قبل عضيسا ليسا كيرباكو تمام بعض كلتا هبن وطن بعض وحوى احران سميت وكا حدانا مرقيده كو استريا تبارك وتعالى تمامغو waxay soo wala bukaym wala khawfun wala hazan ayaa soo maraya anan murugorey anan aan qowmoori oo u xidhan ka qowmoori oo aan xaraanka ooyay oo murka naaran ka oo cafisnay oo Ilaahay tabaraxooda aan baray ay murkaas xaw iyo soo marayaan ana waxa ka tahay hadda sad u tahay in baa naftana laga qaadi laguuna sheegi laayo maalmi inda laga qarayaa Soomaali maalmi inda mar saxwaayaan laga qaadaya murka hadaba sidaa dadkii murkaas saxwaayaan ha ooyin maanaha murqa haysta saacada iyo sikasuma runi adii oo ilaahay ka afsanaya oo qalbigaaga muruga ku jilto oo aakharka xusuusan oo qabday qiyaamada ka dambeeyo ug oo murqa saxa weeyaan jahannama ilaahay ka meengelaya oo murqa jix ilaahay ka meengelaya oo murqa sax jannatul firdaws ilaahay wii diisana iyo tawaraq wa taana oo afsanaya oo ilaahay naxariistiisa runjeenaya oo ilaahay aqaaftiisa ka baqaya ha kusoo gaar يرده بسوق هذا العلامة المكثير رحيمه الله تعالى وحديه جري تمر بنا الأيام تترى والعين تنظر وإنما نصاق إلى الآدار فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل ذاك المشيب المكدر ولا عائد ذاك الشباب الذي مضى وحديه ما المهن صلى الله عليه السيد استوياع يشبه ويئرس جريه ما ولا يميلك لماعه taani atna wadi taxayso noqomayso aragga wasakhaysana igama teliiso igama zulayso nabii maxamad kalee salaatu wassalaam uu ooydiray habeen oo dhan salaatu lay soo taagan yahay beeluhu saati dad la'ajreen murxasi aaysha waxa ay ku tiri radhafallahu ma taqaddamu min dambika wama ta'akhara ilaa dambigaaga wixii horeey iyo wixii dambaba uu dhaafay maxaa sidaa ku rafaadii فالله يكون عبد الشكور لله اظن لا يكون شغل يميانه هين هذو الالهي ذا فتبارك وتعالى حديث عبد الله بن شخير مره صبحوا يا انا داوود يغير خيسو سارين يترنم ديال النبي صلى الله عليه وسلم وخا كس ووجي السحابي غاس رسول كان تديسوا تو كاني صلى الله عليه وسلم ورجو فيه عزيز كعزيز المجرم ايام مرقاس نبيي كبخيا عليه الصلاه والسلام او حين درتي ندم سئل يو حين تمر وحي سومدي سو ي ساعات ايامي ما ما اذا ساعاتي ندم قام ولا بكا ولا حين ولا حزنا من مر بالعان ولا خوف عن ولا حزن من مر بالعالم اللهم استعان مرقين الى الله مرقى إن إلهي تبارك ويمس ناي محل حكمينا عبد الله المسعود والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن، قرآنك يجدل اخري، وحصورة النساء كبلاوي ويقول: مرقص اول مرخان غاري فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيده وجئنا بك على هؤلاء الشهيده ايوا حول حسبك الآن فالتفت اليه وان ديمودي فاذا عينا قد ذرفان واولمدي سين دوب او الميريا ما حين قال بيقول واخره السلام عليه ايات القران قهرت بين نحن اضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ايات سور واخره اعوذ او ان تعذبهم فانه عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم تعالى ادعو بيقول انبي عليه ربي اللهم الله اللهم امتي اللهم امد الى اللهم امتي بدالي اللهم امتي, أمتي بدالي ونوي دامانة ومطفى ربنا وحلو كرلايه إلهي <سؤال> كببطة ونبيه مرخاعة وداية مع السيارة <سؤال> إيا الظنوبة إبراية الخجرتين اللهم استعانوا عليه تقول لها صحابة المرخى خشياته عجيبا هذا صفان بن محرس لديه جري وحو مرخى سحوه يانا تقريبا اللهم استعان سوء ويهي أي مرخى سحوه يمروك لي سدرته أيو أن أبا لي اللهم استعان أبا لي سوء ويهده ayuu inna beele markaa sufyaali sawri aaymada ugu hoosinta badan ayuu ka mid ah mahadif laa waha abdullahi mahadii iyo kan loo riizgelay shaafi sahib ka haayeen shaafi uu keyr weenay abdullahi maadii ba keyr weenay ayaa wuxuu yiri markaa waligaa ma arag nin markaa subax weeyahay habeen baan qab galay oo مرقا سيسوه هرده أيوه هرده ما سيسوه أيوه وحره النار عن نار نارتها شغلتني ذكر النار عن النوم والشهوات نارتها حسوسي ذيبها هرده ما حال شهواتي اقام مشكوري سيسوه ليه مرقا اللهم استعان وعليه الله وحره لمرقا أنا الذي أنوك كيما نحي أغلق الأبواب أبواب مرقا سبحوهي أن الله مستعان حرية يالبابدع مستهدا حالا تدذاري على معاصي معاصرة و تنظروني ويسوئي يا زلتان سنبر الحشو كتب الله وقري في غفلة هلمان ذهبت مرقعة صحاوية اكتري يا حصرة قوممي بقي اضحقي في القلب قلبك لحديثة تحرقني يدوي قبيسة ويجب أن يكون هناك وحيور الشيخ رحمه الله تعالى المرقعة صحاوية البابلاء يعني هو كانت مع السيادة ذاتك ايها الصوصة ايها بارنا مع السيادة ذاتك واقر السلام markaas uu leeyahay aniga ay dadan soo xiran markaas aan isdee aadna kuma arato markaas aan naxriyada iyo dambiyada ku dadaari ilaahayna wuu eegayaa ishiilaha baa eegaysan maxaa uu calaayaa uu xuleeyahay zalada iyo sindaro xashada qal bireyga ku hadhay oo ugu baysa baan ka dakhlay masiyadi wax kale kama hadlin buurayay mid loo yaqaan ee Allahum istaan waahab ibn wurdi ayan bawo yi iwaani iyo daldaaran buu وحال مرفع صحوي يكب اغضاء إلهي إنه ونغضاء كوة الصوائق كمرفع صحوي يوقفه إنه ونغضاء السيداري يعني إلهي إنه حالي سيدكو إيقوه إنت السيداري ومدرج من حنبري باصوه نغلي في جامع علم والحكم أنا الذي أنه كيما نهي أغلق الأبواب البابات حمريا مستهيدا حالا كدد على المعاسم عاسدة وعين الله إش إلهينا تنظر نواي يا زلة تنزم بطل حشو قتب الله وقرأ في غفلتهم عن غفلتهم ويان حلمان حقه ذهبوا ويطاك تأسي يا حصرة وما ذهبتها صوتك يا حصرة تنقو مموي بقية قهدي في القلب قلبها تحرقني تأسوي قبيسا ومرقص حويان اللهم است umar kay yoolaysa oo qowon muqas marku macsiida sameeyay weelama caantahay laakin marku waxa weeyaa ka duxo ad dowla qaraarata duca على anoo xala nafsii nafsidan ku qeyliyow waan dubaan dhawaaqo waaqdhu dhahra waqti aan ku googooyo bitadkiiil waani iyo xusuusi iyo xisna murugo wallaahi